لقد كَانَ لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عشى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ لَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتبوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولا أولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن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 ولا جناح عليكم ان تنفقوهن ان كن تحبون ان ااتيتموهم اجورهم ولا تمسكوا بغصم الكوافر واسالوا ما انفقتم وليسالوا ما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 واتقوا الله الذين